بنوع تيمين الله تعالى حاكى يكون الحق إذا خرج ناصئا على حسب ما جاء في كتاب الله وسمه رسوله فإنه لا بد أن يقضي على الباطل قضاء مبرما وبشدة وبدون هوادة ولكن كما قلت هناك قصور أو تقصير ماهل حق نقول ينظر المطالب العلم أن يلاحظ أنه حامل للشريعة مدافعا عنه لا يمكن أن تحمي الشريعة إلا برجال الشريعة حتى لو وجدنا كتبا آلافا مؤلفا فإنها لا يمكن أن تحمي هي الشريعة أبدا ولو ضربت لكم مثلا بارك الله فيكم برجل دخل مكتبة سلفية مملوعة بكتب السلف وحول هذه الكتب رجالا لا يقرأونه <تصفيق> وكان هذا الرجل الداقل داعية بدعة فقام يوجه شر البدعة وشررها على هؤلاء الحاضرين ويلقوهم البدعة لو قلت لكم إن كتابا سلفيا قفز إلى هذا الرجل وقال إنما تدعوا هؤلاء إليه بدعة وضلالة تصدقون أي ما تصدقون لو أننا اللي غيره نعم نعم لا نصدق ولا يمكن أبدا أن يقفز هذا شيء من هذه الكتب إلى هذا الرجل الداهل يدعه فيرد عليه لكن لو كان عندنا طالب علم في يقوم يرد عليه نعم يرد عليه إذن فوظيفة طالب العليف هماية الشريعة وصيانتها والذب عنها والدفاع عنها ولكن يجب أن تكون الدعوة وأن يكون الدفاع يجب أن يكون بالحكمة والمجادلة بالتي, بالتي أحسن ولكل مقام المقاب فإن للجاهل ليست كدعوتنا للعالم المستقبل ودعوتنا للإنسان الذي نرى معه الإقبال ليست كدعوتنا للشخص الذي نرى معه الإجبار وإذا نظرنا إلى حكمة الله عز وجل في الشريعة أو بعبارة نصحة التشريع وجدنا أن التشريع أيها الإخوة التشريع متدرج متطور صح نعم بدأ بالأهم بالتدريج حتى تقبله النفوس ولها رماكن من الإسلام إلا بعد أن مضى 23 سنة من الرسالة لو شاء الله عز وجل أنزل الدين كله دفعة واحدة في أول إلهية من حيث الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الله حكيم وكما أن هذه حكمته في شرعه فهي حكمته في قدره أيضا الإنسان في بطن أمه يخلق أطوارا وله في طورا واحدا أطوارا وكلالك بعد حياته في الدنيا له أطوار فقدم طبقا عن طبق إذن الدعوة لله لا بد أن تكون كذلك بالتدريج شيئا فشيئا حتى إمنا لو أردنا أن, أن نقول لشخص نبتل بشرب الدخان شرب الدخان حرام ولا يحل لك ويجب عليك أن تبتعد أمه فكيد نعامل هذا الذي له سنوات وهو مجمع عليه ويمكن أن نقول له اتركه شيئا فشيئا قبل ما تشرب اليوم مثلا عشر سجاير اشرب تسعا وكده دعوم الثاني ثمانيا وهكذا حتى يزول عنك شيئا فشيئا لأنه ليس من الممكن حسب سنة الله عز وجل المعلومة لنا ليس من الممكن أن تقلب الناس بين عشية وضخاها عما كانوا يعتادونه ويألفونه أبدا ولكن خذه بالتدريج ومنهم عند الدعوة الله عز وجل أن تعلم أولها الباطل فيما ذهب إليه أهل الباطل لا يكفي أن تقول هذا حرام هذا كاسد هذا مثل المجتمع حتى تعرف وجوهها وجوه بطلانه فتعبضه كما هي طريقة القرآن والصمة أن يبين بطل الشيء لما أراد الله عز وجل أن يجب الآله ولهية الآلهة هل بين أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر ولا تهمي شيئا أو قال أنها باطل وسكك بين فلا بد أن تبين وجه الباطل حتى يقتنها الناس لا في ما في عصر كعصرنا يعتمد الناس فيها على الأمور العقلية أكثر مما يعتمد لما يعتمدون على الأمور النقلية وهذا في في غالب الناس ولس كل الناس من الناس من يرى الأدلة النقلية الطوطة العقلية كم والحق ومنهم من لا يقتنع إلا بأمر عقلي يقتنع به وثق بأن الأدلة العقلية الصريحة لا يمكن أبداً أن تعارض الأدلة النقلية الصحيحة ولعل مترقيا منكم في طلب العيد قد اطلع على كتاب الشيخ الثامن عين رحمه الله وهو درء تعارض العقل والنقل أو ما يسمى كتاب العقل والنقل وقد آث نظم القيم رحمه الله في النونية على هذا الكتاب ثناء عظيماً حتى قال وله يعني شكل الفلسفيه وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني وقد نقل لي غير ما له نظير ثاني يعني في الرد على هؤلاء الفلاسفه المناطقه لا يوجد من هو لله خيرين هذا لا يمكن ان يقره مقيم ولا غيره من العلماء المسلمين اقول ان اخوات لا يمكن ان تدعو الله الذ وجل في الحكمة والمنعوب الحسن والجازة أحسن حتى تعرف وجوه الباطل لترد عليها وقد قال بعض أهلين إن النبي صلى الله عليه وسلم حين دعت معارم إلى اليمن وقال له إنك ستأتي قيما أهل كتاب قال إنه أخبره بذلك ليكون, ليكون عالما بمنهم عليه عالما بالوجه الذي يرب به عليها وهذا ليس ببعيد أيها الأخوة كذلك مما ينبعي لطالب العلم ولا حظته أن لا يتخذ من اختلاف أهل العلم في المسائل التي يفعهم فيها الخلاف والتي هي مرضى اجتهاد أن يتخذ من هذا الخلاف أو اختلاف سبيلا إلى التفريق بمؤمنين وإلقاء العداوة بيره وحمل الضغضاء والكراهية لمن يخالفه في اجتهابه فإن هذا والله قاصمة الضغر وهذا هو من يمكن لآدائنا أن نفرق جمعنا وأن نفقق ائتلافنا أنا يفسه أقول إنه لا ينبغي أن نبين خطأ المخطئ لكن يقول يجب أن نناقش من خالفنا في الرأي فإذا وجدنا لرأيه مسلاغا في الاجتهاد فإننا نقول له إنك الآن قد وافقتنا كيف وافقنا وهو خالفنا نعم وافقنا في أنه اتبع, في أنه اتبع الدليل ولو انه عدل عما يعتقد ان الدليل يقتغيه محاذاة لنا او موافقة لنا خوفا مننا لو انه عدل عن ذلك لكما علاوه بطريقنا ولكان ملوما ومن المعلومة ان الاقل الموثف يرى ان نغيره اذا قالته في المساء للجهادية التي فيها مساء الاجتهاد لا رئيس أن العاق المنصف يرى أن هذا الذي خالفه لا يمكن أن يمح لأن ذلك المخالف سيقول له أو سيرميه بالسهم الذي رمعه به سيقول له ولماذا لا توافقني أنا فليس, قولك فليس اجتهادك حجة على اجتهادي فالتقم صدورا رحدة والتقم قروبنا مطمئنة حيث علمنا جثم النية من هذا الذي خالقنا في موضع للاجتهاد فيه نجال اما مخالفة النص الصريح او مخالفة ما اجمع عليه الثلاث فهذا امر يجب انكاره لكن المسائل الاجتهادية لا ينبغي ابدا ان نتخذ منها نثارا للعداء والضغض وإذا أردت أن تعرف أن هذه الطريقة التي يتركها بعض الإخوة إذا أردت أن تعرف أنها طريق ليست صحيحة فانظر إلى ما جرى بين رضي الله عنهم هل الصحابة اتفقوا في كل مسألة دينية على قول محب <تصفيق> نعم ومن راجع قطف الخلاف وجد الأمر أنهم أنه أنه لم يتفقوا على كل مسألة دينية فالخلاف قد يقعو بينهم ومع ذلك هل هذا, أوجب هذا الاختلاف في الاجتهاد أوجب التفرق في قلوب أبدا هم إخوة متحابون على الرغم من الاختلاف الذي يكون بينهم والذي من شأه الاجتهاد والإنسان المجتهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصابت له أجرام وإن أخطأ فله أجل هذه المنقطة بالذات أنا أريد من الشباب ومن الإخوان أن لا تكون مثارا للاختلاف والتفرق والعداور البعض ليكون هذا الذي يصلي إلى جنبي يخالفني مثلا في جلسة الاستراح هو يجلس وأنا لا أجلس ما فيما هو يرى أن هذا مقتب الدليل عنده وأنا أرى أن مقتب الدليل لا أجلس. كما من ذلك أن هدفنا واحد وأن استعمالنا للأدلة واحد فكيف أنكر عليه هذا وكيف أجعل من ذلك سبدا لكوني أعتقد أنه فواد في فواد وكذلك نقول في من خالفنا في مثل هذه الأمور التي مساوى للجهاد نقول نسأل الله أن يزوقنا جميعنا الصواب وأن أفعنا عن الخطأ ولسنا نعتقد لأنفس العثمة كما لا نعتقد غير العثمة إلا من أثمه الله عز وجل الحافل أن هذه النقة بالذات يجب أن نقضي عليها وإن كانت مع الأسف نوجد ومن ثم صار الناس الآن ينقف مننا إلى أقسام وأخشى أن هذه الأقسام تكون في مبادو أحزابا وكل واحد يريد أن نظن الأفوات إلى فوته فتتبرق الأمة فإذا انفهرنا في الضوطقة الواحدة فإن ذلك سوف يزيل عما ما نجد في نفوسنا أنا أقول عن نفسه إن الرجل الذي يخالفني بمقتبى الدليل عنده أحب من الرجل الذي يجاملني فيوافقني بل إني عليم الذي يجاملني فيوافقني على ما أرى إذا كان يرى أنه مقتبى الدليل عنده خلاف ما أقول وهكذا ينبغي لكل مؤمن لأن من هذه حاله هو الذي يدعو الله أما من يغضب إذا خالقه الناس في اجتهابه فإن هذا ليس داعي إلى الله بل هو داعي إلى نفسه والله عز وجل يقول أدعو إلى سبيل ربك مقل أدو إليك حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله له أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة مع أن نبدو دعوة رسولي إلى نفسه دعوة إلى الله أخ يقول ويقول قد ينبه طالب العلم على مسألة من المسائل فيتكلم فيها بالقول الراجح عنده أو عند شيخه ويكون الجالسون قد علموا من أحد العلماء قول آخر وهم يعملون به فما توجيهكم نحو هذه المسائل الخلافية أو التي تختلف فيها الفتوى من عالم لآخر أرى أن موقف الإنسان من المسائل الخلافية كموقف مريض من اختلاف الأطباء فلو كان في الإنسان مرض واختلف عليه طبيبان في معالجة هذا المرض فبأي رأيه يأخذ حجيم إن يراه أقرب إلى الصواب كذلك أيضا اختلاف أهل العلم إذا اختلف الناس عند وليس لديه مقدرة على معرفة الراجع من كتاب الله وسلم ترسوله فإنه يأخذ بما هو أرجح عنده لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسهى فيأخذ بما هو أرجح فإن, فإن تساوى عنده فقال بعض أهل العلم إنه مخير لأنه لا مرجح فيخير بين أخذ برأي هذا أو برأي هذا وقال بعض أهل العلم إنه يأخذ بالأشد لأنه أحوق وقال آخرون يأخذ بالأيثر لأنه أوفق لروح الشريعة فإن هذا الدين يسر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما دين لم نعلم أن الذنة مشغولة فإن الأصل ضراءة الذمة فنأخذ بالأيسر وهذا قد يكون فرضيا فقط لأن الغالب أن الإنسان إذا اختلف عنده عالمان الغالب أنه ينقدق في ذهنه أن أحدهما أقرب إلى الصواب إما باعتبار الحال العالم وإما باعتبار القلب لأن القول الصواب غالبا تطمئني إليه النفس ويرتاح له الضمير لقول النبي عليه الصلاة والسلام البر مطمئنة إليه نفس واطمئن إليه القلب لكن على فرض أن بابت ترجيحا سد من كل ناحية فإن فيه هذا فإن في هذه الأراء السلاة التخير كما هو مشروع من المذهب والأخذ بالعشد لأنه أحوط والأخذ بالأيسر لأنه أوفط لروح الشريعة وما دامت النثلة عندي فرضية فإنني لا أستطيع أن أرجح شيئا من هذه الأقوال الثلاثة فالغالب أن الإنسان لا بد يكون عنده ترجيف نعم يجب أن نهتم بنقطة وهي التفاف الشباب على علمائهم المعروفين بالعلم والدين التفاف الشباب على علمائهم المعروفين بالعلم والدين والفكرة والحكم لأن بعد الشباب عن العلماء قد يكون فيه ضلال وإن كانوا يريدون الحق والعلماء قد جربوا وعرقوا أكثر من الشباب, الشباب. والله عالم نعم الذي أوجه الكلمة التي أوجهها إلى هؤلاء أن أقول إن هذا الكلام لا يستر إلا عن أحد رجلين إما رجل جاهل وإما رجل معجب بنفسه إما رجل جاهل لا دعا حكم هذه المسألة ولا يعرف, ولا يعرف من أحق بالتفضيل من غيره أو رجل معجب بنفسه يضع أو ينصب نفسه منصب, منصب الحكم بين أهل العلم والواجب احترام أهل العلم وإذا كانت غيبة الرجل العادي من الناس حراما بل من كبائل الذنوب فغيبة العلماء أشد وأعظم لأن غيبة العلماء لا تقدح في شخص العالم بل فيما عنده من العلم أيضا لأن الناس يقبلون من علم العالم بقدر ما يقبلون من عمله وبقدر ما يقبلون من شخصيته فهؤلاء لم يجنوا على العالم شخصيا بل على العالم وعلى ما يجنئ به من الحق وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على يونس بن مهد ويقول لا تفضل بين الأنبياء خوفا من فتنه والشر فكيف بالعلماء ولها فلذي انصح به هؤلاء ان من كان يرى من جراه كان يراه من العلماء اوثق في علمه ودينه هل ياخذ برايه ومن كان يراه مرجوحا فلا باع على أن الانسان قد يكون غيره اعلم منه من حياه العموم والجملة ولكن يكون عنده علم في مسألة من المسائل أكثر مما عند العالم الآخر الذي هو أعلى منه وهذا مشاهد قد يكون رجل عالم كبير يخطئ في مسألة من المسائل ويكون غيره أصوبا منه فنقول لهؤلاء الأخوة يجب عليهم الكف عن مساوي العلماء وكل أحد يخذ من قوله ويترك فإذا وثقت بهذا الرجل فخذ من قوله وإذا لم تثق به فدعه لغيرك ممن به ثم إذا كان الإنسان يستطيع أن يعرف الحق بنفسه فالواتف عليه أن يطلب الحق بنفسه لأن التقليد كما قال الشيخ الإسلام من تمية التقليد بمنزلك أكل الميت إن اضطرت إليه فكل وإلا فلا هكذا التقليد إن اضطرت إليه فقلد وإن لم تضطر إليه فاجتهد في الحق بنفسك لكن لا بد من الارتباط في اهل العلم. أي وهذا ايضا بليه دائما نسمع انه ينسب الى فلان او فلان من الناس و اليها أشياء اشياء ما الاسره اصلا ولاسها صحه ولا يقولها ادنى الناس اقلا فضل عن العلم. كل هذا اما بسوء الفهم من يجي واحد يسأل فهم مسألة فتجيبه فيفهم خطأ أو يصدر يوجه السائل إليك على وجه تفهم منه أنت غير الذي يريده السائل فتجيبه على حسب فهمك فيظل أو يقول شخص ولا يذب الله له سوء إرادة يريد أن ينسيئ إلى بعض الناس فينسب إليهم الشيء الذي يعلم أنه كذب من أجل الإساءة وكل هذه لا تنوق بالمؤمن الذي يخاف الله عز وجل في المنزل الحرام في مكة المعظمة على أفتراح أحد الأخوان المغاربة سيكون حول الفرقة الناجية من هم الفرقة الناجية ولماذا يكون بهذا الاسم وما موقفهم لأسماء الله وصفاته وما موقفهم للإيمان باليوم الآخر وما موقفهم مع ولاة الأيوح أفرار كانوا أو تجارة وما موقفهم مع الصحابة رويل لغا فجلوا هذا النباب على اللي أجل أن لا تفوتنا يلا فجلواها الآن أولا لن هم الفئة الناجئة ولماذا يكون يوجد هذا لكم؟ لماذا في دار اسماء الله وصفاته؟ لماذا نوصفهم في دينام باليوم الاخر؟ لماذا نوصفهم؟ لا نقولات الامور. لماذا نوصفهم نحت الصحابه رضي الله عنه؟ هذه نقطه فرقة الناجية هم الذين وقفهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ستبترق هذه الأمة على ثراث وتبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قال من هي رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه وفي لفظ هي الجماعة الذين اجتمعوا على حتاب الله وثنة رسوله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> هذه التي تطبخ منهاج الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وقولا وعملا فعلا أو فرصا هذه هي الفرقة النافية ووصدت بالنافية لأنها نجت في الدنيا من البدع والمخالفات ولكنه في الآخرة من النار والجرسات فهي الوسط في هذه الأمة كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم قال الله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَةً عهن الثمة والجماعة والفرقة الماجية في فرق الأمة لأن فرق الأمة الذي بلغت 33-30 فرقة بين الغنو والتفريق يعني إما غالية وإما نفردها والفرقة الناجية سلمت من الغنو ومن التفريق ولهذا كانت وسطا في مصيرات الأمة ونذكر الأسف التي هي, هي وسط فيها ففي ذا بأسماء الله وصفاته هم وصف بين فرقتين ذالكين فرقة التعطير وفرقة التمثيل فرقة التعطير هي التي نفت ما وصف الله بالنسبة إنا نفياً كلياً كالمعتذرة الذين نفوا صفات الله عز وجل أي نفياً جذئياً فالأسائر الذين نفوا استفات الله عز وجل إلا في سبع استفات عينيها وما ذلك هم لا يوافقون أهل في مدرور هذه استفات أو في مدرور بعض هذه استفات أما أن التمثيل فإنهم يثبتون الله عز وجل لكنهم يعتقدون أن ما الله بالنسبة الذي وقف الله به عباده فهنا رأينا أن لا فرق من الخالق والمخلوف ففرقة التنزيل غلط في الإسباب وفرقة التعطيل غلط في التنزيل والمسي أن الفرقة الناتية أهل الزمن والجماعة هذا الوقت أهل الزمن والجماعة إلا على الفرقة الثلاثية الذين سلطوا من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحات المجلس الذي خضر عن مجلس هي تدار العلماء في داورته تار شعاته والتي انعقدت في مدينة الطائف في شهر ربيع العيدل لآم ثلاثة عشر وعربعمائة وعنس فالمجلس يجيكد عدود التنافق والتقاغم للتاهم عن البر والتقوى والتناهي عن الاسم والعدوان يحظر من ضد ذلك من الجور والبئي وذلك الحق وما يحظم الأنواء الاتباطات الفكرية المنحرفة وانتزام بيبادئ جماعات الأحجاب الأجنبية إذ الأمة في هذه البلاد يجب أن تكون جماعة واحدة متمسكة بما عليه السلطة الصالح وتابعيهم وما كان عليه علمة الإسلام قديما وحديثا من لزوم الجماعة والمناطحة الصادقة وعبا اختلاق الأيوب أو إشاعاتها ونحن نريد نستنكر هذه المذكرة بما أن على ما سبق بيانه ينبع الكمال في الواق ونفر الله جنة وعلا أن يفق ولاة أمرنا لما فيه رباه ولما فيه صغاخ العباد والبلاد كما نسأله تعالى أن يفق جميع ولاة أمر المسلمين وشعوبهم لكل خير وصلى الله وسلم عرض بينا مخلب وآله وصحبه وسلم آية كبار العنمات ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة الثلاثة ثلفيون وأشعريون وما تريدون هذا خطأ وكيف يكون الجميع أهل السنة ومختلفون ماذا بعد الحق إلا الظلال وكيف يكون أهل السنة وكل واحد يرد على الآخر هذا لن إلا إذا كان الجمع بين الضلالتين فنعم وإلا فلا بدء وإلا فلسه أن أحدهم هو صاحب كمن هو الفلسارية الماثرية السلاثية من وافق السنة فصاحب ومن خالف السنة فليس صاحب وابس فنحن نقول السلاث هم أهل السنة والدماء ولا أفق على غيرهم أبداً والكلمات تركبروا بالمعاني فلننظر كيف نسمي من قال في السنة أهتم وكيف يمكن أن نقول هؤلاء ثلاث حوائد مثلها نقول هم نجتمعون هم الثلاثة فالسنع جماعة إذن هم الثلاث الثلاث زمنا أو الثلاث موسقدا الثلاث موسقدا حتى نتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وعقابة فإنه ثلاث يعني ثلاث إذن من أهل السنة والجماعة أنا بيجيب مخطئوني أو صوي أهل السنة والجماعة الثلاثيون والأسعريون والماثريون خطأ طيب أهل السنة والجماعة الثلاثيون صحيح الثلاثيون طيب إذن أهل السنة بعد الثناء جماعه هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فقط ومن خالفهم كذب نصيحه لله ولرسوله وابراء لله جميعا كناصم كثيرا من الكباب ان لم اقول كله كلهم قد صارت فائته من كما سمعوا من الشيخ سلمان واستاذ سفر الحوائي صاروا ان توجه الشباب الى العمل في هذه الفتنه وربما جلت احد الشباب بين العامه وقال هل رايكم نمنع فلان وفلان فهل هذا شيء صحيح ارجو توضيح الامر ان ف... شاء بهذا ها ايش الامر غير فهم. هو يعني هذا التطابق <تصفيق> هذا التطابق اللي هو يتطابق مع ما هو بالتمهيد فرق بين غير مفرق منه فرق بينهم انا كل حال مثلا مهمه يعني هذه وثيقه ايضا عندنا تحصل في, في الكليه ويرذهب علي نعم دار في كامل من اديب ولا مانع ان نتكلم عليها في اول النهار وفي اخره نعم كأت كأت, كات كات الصباح والمساء الواقع أن الحكومة كما تعلمون يعتبرون بلاك أمر أليس كذلك؟ في رقابنا لهم بيع على السم والطاعة في المنشط والمقرى والعسر واليسر وأن لا ننادعهم الأمر ما لم نرى كفراً بواحاً عندنا فيه من الله هكذا جاء سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرسل إنادعهم ولكن لا نقول إنهم عطبون من تباء ال... عثم وثغائل والخطأ هم كغيرهم من البشر يخطئون ويرطبون والرجل في أهله وهي حاشة صغيرة يخطي ويرطب فليس كذلك طيب فما بالك بكجرة أغفانها من شجة من البحر الأحمر إلى الخليج العربي ومن اليمن إلى الكام مسؤولية كبيرة والخطأ متوقع وواقع ولكن إذا أمر بأمر فإنه لا يقوم ثلاث حالات الحال الأولى أن يكون مما أمر الله به فهذا يجب علينا انتثاله لأمر الله به وأمرهم بي كذا لو قالوا أقيموا الصلاة وجب عليهم مقامتها انتثالا لأمر الله وانتثالا لأمره يا أيها الذين آمنوا وعطيعوا الله وعطيعوا الرسول وولي الأمر الله الحال الثانية أفجلها يا سيد الحال الثانية أن يأمروا بما نهى الله عنه وفي هذه الحال نقول سمعاً لله ومعصية اللقم سمعاً وطاعة لله ومعصية اللقم لماذا؟ لأنه لا طاعة المخلوق هي معصية الخالق مثل أن يقول لا تصلوا جماعة همسات فنقول لا سمع ولا طاعة الحال الثالثة أن يأمر بأمر ليس عليه عنه الله ورسوله ولا نهي الله ورسوله كما الواجب الواجب السمع والطاعة لا مطيعهم لأنهم كلان وكلان لكن لأن الله أمرنا بطاع وأمرنا بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام قال اسمع وأطع قال اسمع وأطع ضرب ضخرك وأخذ مالك وسألوه وسألوها عن الأولاة الذين يأخذون حقهم ويهضمون الرأية حقهم قال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملوا ما الذي حملنا؟ الثم والطاعة فإذا رأوا مثلا إسكات واحد منه قال لا تتكلم فهذه عذري عند الله لا أتكلم لا أتكلم كما أمر. لماذا؟ لأن بيان الحق فرض كثاية لا يقتصر على زيد وعمر لو علقنا الحق بأشخاص يا أخواني مات الحق بموته حق لا يعلق بأحقار أفرض أنهم منعوني أنا جلت لا تخبر لا تشرح لا تدرح كم هو طعب أذهب أظهر أظنوا لي أن أكون إماماً صرف إماماً وإن قالوا لا تؤمن الناس صرف مأمور لأن الحق لقوم به غير ولا يعني أنهم إذا منعوني فقد منعوا الناس كلهم أبداً فأقول سمعاً وطاعاً ولنا في ذلك أسوة فإن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان يحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يأمر الجنوب أن يتيمنا وكان عمره الخصاب لا يرى ذلك يوم وقال ما, ما هذا الحديث لا يتحدث يعني أن يتيمم الجنوب إذا عدم الماء أو خاف البرد لا إذا عدم ما هذا الحديث ذكره قال أما تذكر كما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وإياك في حاجة فأجنبت وتمرت في الصعيد وآتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخفرته وقال يكفيك أن تقول بيديك هكذا وذكره كم ولكن يا أمير المؤمنين إني بما جعل الله لك علي من الطاعة في سئ لألا أحدث به فعلك صحابي جديد يمسك عن, عن الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر, بأمر خليص الذي له الطاع فقال له لا. أنا لا أمنعك يا خيدي أو أوليك ما توليك فهذا يجب تبرع من يعني أن العهد عليه فإذا كان إذا رأى ولي الأمر أن يمنع أشلطة ابن عدني أو أشلطة ابن باء أو أشلطة كلان أو كلان يمتنع ثم لنا أن نسأل ونبحث ما السبب كإذا عرف السبب والتزمنا بأن ندع هذا السبب الذي قد يحفظ فيه ما يحدث مما لا تراه الدولة سيؤذن لنا سيؤذن لنا وأما أن نتخذ من مثل هذه الإجراءات سبيلا إلى إثارة النار ولا فيما السباب وإلى تنفيذ القلوب عن, عن،, عن ولاة الأمور فهذا والله يا إخواني عين مفيد. وهذا أحد الأسس الذي سحصل به الكثنة بيننا الناس وبلادنا كما تعلمون وهي بلاد صغيرة كطوق توقع صغيرة بها ملايين ملايين بلاد شاتع متفرقة قبائل مختلفة لولا أن الله عز وجل منع علينا لجمع الكلمة على يد عبد العزيزيز الحوث كنا متفردين يتناحروا في هذا البلد يحدثني كبارنا أنهم كانوا في رمضان لا يقضون للترويح إلا كل واحد حامل فلاح من الخوف هو أصل البلد الآن الحمد لله أمن ما ظنكم لو تغير شيء لا قدر الله هل سيبقى هذا الأمن؟ ما يبقى أنه سيقرأ إلى درجاء أو إلى المدينة أو إلى المسجد. الآن يخرج الإنسان للثيارة وممدوءة انقرار وإذا أدن المغرب نزل أصلى والثيارة عنه مرمى الحجر أو قدير أو أقرب ما يحتاج الله لماذا لا نقدر هذا الأمن؟ لماذا لا نعلم أن القلوب إذا تناثرت تناثرت الأمن وتمر بالنعم وكما أن ملء القلوب على الولاث وولاث الأمر يحدث الشر والفتنة والخوف فكذلك ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحضرونها فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء ويقلل من هيبة الولاث الأمور ضاع الشرع والأمر لأن إن تسلم العلماء لم يتقوا بسلامهم وإن تكلم الأمر سمغض عليهم وحصلت السر والفساد حتى لو منو أشغطت فلان وفلان ما يهم لهم هجاية وهل نحن أعلم وأدين وأفقى من الإمام أحمد قول الاشتباب الذي قد رفضون لسنا أعلم من نسى هؤلاء العلم كان لمن أحمد يضرب ويضرب البغلة ويضرب بالسياب حتى يرغم عليه ومع ذلك يقول لو اعلموا ان لي دعوة مستجابة ما جعل نفسه لو اعلموا ان لي دعوة مستجابة لطرسها للطلطان وكان يدعو المأمود بأمير المؤمن لاي شيء يدعو المأمود لذبعه عظيمة للقول بحلق القرآن حتى جعلوه يجرد في المدال القول بحلق القرآن هل, هل رأينا من أمورنا مثل ذلك؟ هل علمتم أنهم دعوا إلى بدها وقالوا من, من, من ضدنا فيها فتوف نقتل أو نحبس أو نضرب أنا لا أعلم فالواقب يا أخواني أن ننظر ماذا سلف السلف تجاه القلفاء تجاه السلطان ولنعلم أنه كما قل لأبي حميز رحمه الله قوم يأمرون بالمعروفة أن هنا منكروا ويكسرون مراء ويفعلون ويفعلون قال لا يفعلون قالوا ولم أليس الأمر المعروف أنها المنكر فريضة قال بلأ ولكن ما يستدين أكثر من ما يستدين فأنت تحكم غاط عاطفة إذا احتمت عليك وقامت تفور مثل مثل القدس شارك عن الأرض وقم تكلم بكل شيء أضبط نفسي وأعرف العواقب وأنا أقول لكم إن الإخوة الذين يثورون في مثل هذه الأمور لا يخدمون إلا العلمانيين العلمانيين الآن هل تظنين أنهم يحبون أن تبقى الدولة لا لأنهم لا يريدون دولة يريدون دولة للحديث يستوي فيها اليهود والنصران والوثن والمسلم هم يفرحون أن الدولة ستتسلط عليكم بمثل هذه النعرات حتى تقضي عليكم ثم يقضون على الدولة لأن النافذة العامة إذا نفلت قلوبهم وكرهوا الولاد وثاروا عليهم وأسقطوهم بالقوة فهم يتولون الحكم بعدهم لا قدر الله وانظروا إلى الثورات الآن في مصر في العراق في الشام ماذا حدث للناس؟ هل انتقلوا من, من حسن إلى أحسن؟ من سيء إلى حسن؟ إلى أي شيء؟ ها إلى أسوأ عاد من سيئ أو من حسن فهؤلاء الأخوة الذين يطورون بمثل هذه الأمور يختمون العلمانيين لشهد خدمة مجانة لكن مباشرة ولا غير مباشرة غير مباشرة منظر في العلمين يقول تعالى نختمكم يثير الناس على الدول لا ما يقولون لكن العلمانيين يعرفون هكذا يعرفون أن هؤلاء يختمونه ولذلك الآن ربما تعرفون أفضل مما أعرف في هذه الأمور وكيف صار الذين يتسلمون بالخير إلى ما, ما ترون من جهة أن بعضهم يكون صدر يسوق ما يتحدثنا ليس العبرة بالثورة ولا العبرة بالاستقدم ولا بالجعال وليس أريد بالحكمة أن نصف على الخطاء لا أن نعالج الخطأ لنصلح لا نغير الأوضاء ولكن لنصلح الأوضاء فالناصح هو الذي يتكلم يصلح الأوضاء لا ليغذره فهذا هذا السؤال هذا سؤال إن شاء الله من كيف فائدة لكم قدرسوا ما نقل عن السلف تجاهل ولا في الأمور الذين تغيروا وأحدثوا في دين الله خشم الجماعات ما من دين الله انظروا مطفعهم واتبعوا آثارهم أما الكتاب والسن ففيهما الكفاية لكن أحثكم على قراءة ما عند الأئمة لأنه تريح تطبيق تريح تطبيق تريح تطبيق هذا الأمر والله يعلمني أنا كما قلت أول لو قيل لي لا, لا تخل ولا تدر ولا تنف ولا تكلم ولا تصلي بالجماعة لا أعرف تستمر يعني أعرف أن ما يترتب على المعطية أكثر من المفاسد أكثر جضاهم وأضعاك مما يترتب على المرسة هذا ما أردت أن أقوله و أيضا منكم أنتم إما أنكم شباب و من الشباب أن تنشروا هذا المعطي حتى يكون يقوم كالعجل ما ادري ان توضح هذا ما اقوله واستغفر الله لي ولكم واذا ف... لو ما يعني تقولون في منهج الموازنه بين الايجابيات والسلبيات والحسنات والسيئات فإن بعض الناس يقولون بالموازنة مطلقا حتى في أهل البدع على اختلاف مواتبهم ويقولون إذا ذكرت بدعة شخص للتحذير منه منها والنصيحة فإن لم تذكر وتعدد محاسنه فإنك تكون قد ظلمته كما هو قولكم حفظكم الله قولنا هذا إذا كان الإنسان يتكلم تقويما له يعني ليقيمه كما يقولون نعم فالواجب لك الحسنات السيئات نعم وحينئذ إما أن تضغط سيئات على الحسنات فيكون من قسم أهل الدم والقدح وإما أن يكون العكس فيكون من بدء من قسم أهل المد نعم هذا إذا أردت أن تكون الرجل نعم أما إذا أردت أن تردت عليه بدعة فليس من المستحسن إسلافاً أن تذكر له حسنة نعم إن ذكر الحسنة له في مقام الرد عليه يوهن الرد ويرعفه نعم ويقول المخاطب أو القارئ يقول إذن هل يقابل هذا و... والحمد لله نعم فليقل مقام المخاطب فالتقوين له شيء أو له وحكم والرد على الباطل له حال وحكم نعم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة من كره منها خذقا رضي منها خذقا آخر هذا قصد مؤسس ومعنى لا يفرق مؤمن مؤمنة يعني لا يبغي رضي امرأته من أجل سيئة فعليكها بل إذا سقف منها خذقا رضي منها خذقا آخر أفهمت التصديق الآن؟ نعم سهيم تستطيع يعني إذا في موضح البيان بيان أوهام الشخص أو أخطائه أو بدائه في موضح التحذيق والنصيحة لا يلزم الموازنة هذا لا يلزم ولا يحكم أيها ولا يحكم, ولا يحكم. لا يلزم ولا يحكم أي نعم ولا يحكم كما قلت لك لأن لأنك لو ذكرت وحسناك له أوه من الجانب الرد على باطل نعم. ولهذا نجي بالعلماء الذين أرسلون على أهل فدع وغيرهم لا يكون محسنين نعم. كان له حسنة لكن إذا أردت أن تقوم الرجل فهذا لا بد من ذكر الحسنات والسيئات ثم ينظر وعلى هذا الرجل محدثون أيضا في كتب الإجارة نعم, نعم. بارة الله فيك يا شيخ الحقيقة هنا أيضا مزألة أننا يعني نحن من أوروبا من سويد أو أوروبا عموما ابتليت أوصات الشباب المثلم بتيار قوي من فكر مبني على أمرين الأول هو أفطان في العلماء وإثارة الشبهات ولكاذيف حولهم وورصهم بعلماء السلطة وعبيد السلطان وعلماء الحيض والطهارة وقال أحدهم في, مجل في مجلة يصدرها في بريطانيا عن العلماء أن مهمتهم مهمة فضيلة الشيخ لا تختلف كثيرا عن مهمة كبار رجال الأمن هذا أمر والأمر الآخر الذي يضبون عليه الشباب تكسير الحكام والتحريب عليهم من غير ضابط ولا وجوع للعلماء فبلتكم نريد أن نسمع منكم نصيحة للمخلصين وكلمة زجر وتأديب للمتخلصين بارس الله بكم هذا كل حال نرى أن أنزال هؤلاء صلموا أنزالهم أولا نعم على أهل الإنس المعروف من الصلاح والاستقام وظلموا أنفسهم أيضا لتكفيض الحكام من غير دليل الترعي نعم. لأن هذا يمتد بثارة الفتن الشعوب والفوضة التي لا نهاية لها ولا حد لها الواد وبعد الإنسان أن الله تعالى في نفسه وفي أخوانه وأن يتدبر الواقع الواقع أن كل الذين تأروا على الحكام مهما كانت مجلسة ومن الجيد كلهم باقوا بالفجر نعم كلهم باقوا بالفجر وثارات الفوضة وإكلاف الأموات والأنفر والخوف والزعر وكل في المعيشة وغير ذلك من المثالة العظيمة نعم ولا حاجة إلى أن نضع المقاطع للصور ونقول انظروا إلى كذا انظروا إلى كذا الإنسان يسمع الأخبار ويعلم معلى فرض انا فرض ان ان هؤلاء وصلوا الى الحكم فهل الذين وصلوا الحكم وقرروا على من كان قبلهم هل اصرح شيئا ابدا بل عاد بل عاد الامر مما كان عليه من قبل لذلك نحن نحذر هؤلاء من نكرهم لهذه الباطلة التي يوجد الخلل في الدين والخلل في الدين أما الخلل في الدين طعن في علماء أمة رقية الأمة لا تنظر إلى ما يصدر عنهم من أمور الشرق ولا تسمده ولا تأخذ له وحينئذ ينهجم جانب الدين وإذا بحنوا في حكام رقية الأمة لا تهاب الحكام ولا تنقل أوامرهم ولا تأخذوا بما جثلوا عنهم من المصالح ورأى في الحزمة منهم سيئة نعم منهل يحصلوا بالفراب والخوف والسر والبلاء نعم أما بالنسبة لغيرهم فأرى أن يخسروه أن يتركوه نعم وأن لا لكن لا بأس أن ينشروا مذهب الثلاث بالصبر على السكان وعلى أداهم على وجوب طاعتهم سواء كانوا حفاظا او راتبين انما اذا امروا بمعصيه فاننا لا نطيعهم بما الله يحذره لكن إذا امروا بغير معصيه ولو كانوا حفاظا او راتبا يجب علينا طاعتهم <تصفيق> كما كان ايام هذه الامه يفعلون ذلك ثم الواجب في الثاني الناصح الواجب اذا خطا عن عالم من أن يتأكد مما سمع ثم إذا تأكد مما سمع فليتدبر هل هذا خطأ أو غير خطأ فإذا بيأقن أنه خطأ فالواجب عليه أن يتصل بالعالم الذي قدر منهما يراه منه خطأ حتى يبين له حتى يبين له الأمر ريت الشيخ لا أخفى عليكم حادث تفجير الذي وقع سبق الله وقع في العلية. وحدث فيه إزهاق للأرواح من المعاخدين وغير ذلك والذي حدث من أحداث الأسنان وصفاء الأحلام وأنكم تعلمون عظم هذا الفعل وما فيه من مخالفة الأمر الله وأمر رسوله وعدم الأخذ بالأدلة الشرعية وتسفيه لآراء العلماء والراسخين في العلم ومن مشاقة ومحاربة للولي الأمر والآن وقد حدث تفجير جديد في الخبر فهم كلمة لسبيين دين الله تعالى في ذلك والتحذير من هذا المنزلق الخطير الذي سنك فئته من الشباب وهم قله قل الله الحمد وهم مستمدل من فعل الخوارج وهم قد لا يعلمون أنهم يفعلون ذلك وأن فعلهم فعل الخوارج فهل من تبين لدين الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا العمل عمل لا روح كل عاقب فضل على المؤمن لا روح لأن لأنه خلاف الكتاب والسنة ولأن فيه إساءة إلى الإسلام في الداخل والخارج لأن كل الذين يسمعون بهذا الخبر لا لا يريدونه إلا إلى, المسل... إلى المتمسكين من الإسلام <تصفيق> ثم يقولون لشعورهم هذا... هؤلاء هم المسلمين هذه أخلاق الإسلام والإسلام منها بريء فهؤلاء في الحقيقة أساءوا قبل كل شيء إلى الإسلام ونسأل الله تعالى أن يجازيهم بعدله بالنسبه لهذه المساه العظيمه كان انهم اساءوا إلى تخوه لهم من الكزيمين لانه اذا تصور تصور الناس حتى المسلمون اذا تصوروا أن هذا يقع ممن يدعي انه مسلم وانه يغار الاسلام فسوف يكره من هذه اخلاقه وسوف يعلم ان هذه اخلاق كل ان هذه اخلاق كل مجتمع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 أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه فمن خفر أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائفة والناس أجمعين ولا يخف علينا أن الاعتمان أو التأمين والإجارة يكون حتى من واحد من المسلمين وإنما أنولي أمر حتى إن ولو كان امرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرس يا أمهانه إذا كانت إذا كان هذا الأمان من ولات الأمور فهذه هو عين محادة لله ورسوله وعين مشاقة لله ورسوله ثالثا لو قدرنا على أسوأ تقديم أن الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء الذين قتلوا دولة معادة للأسلام فما لم هؤلاء هؤلاء الذين يجاءوا بأمر حقومتهم قد, قد يكون بعضهم جاء عن كره ولا يلعي كذا ثم ما ذلك المسلمين الساكين هناك فقد قتل من المسلمين من هذه البلاد عدة, عدة فقد أصيب عدة من هؤلاء من أتفال وأجاز وشيوخ في مأمنهم في ليلهم عند الرقاة على فرشهم ولهذا تعتبر هذه جريمة من أبشع الجرائم ولكن بحول الله إنه لا يفحض سوف يعفر عليهم إن شاء الله ويعقضون جزائهم لكن واجب على طلاب العلم أن نظلم أن هذا المنهج منهج الخبير منهج الخوارج الذين السباعوا دماء المسلمين وكفوا عن دماء المشركين وأن هؤلاء انما جاهلون وان سفهاء وان حاقدون فهم جاهلون لانهم لا يعفون الشر الشر يعمق لو هذه الاهل واوفا دين في العات هو دين الاسلام الحمد لله هم سفهاء ايضا لانهم استهزاء تبع هذه الحاله من المفاسد ما لا يعلم الله عز وجل يجد هذه وسيله وسيله اصلاح حتى يقول إنما نحموس لكم بل هم يفسدون في واقع أو على هذه البلاد وأهلها لأننا لا نعلم الحمد لله بلاد تنفذ من الإسلام منشه ما تنفذها تنفذ هذه البلاد الآن البلاد الإسلامية أليس فيها الجوء تعبد من دون الله أليس فيها وجنة الدعارة أليس فيها الزنا أليس فيها اللواء أليس فيها الخمر عالم في أسواق أليس كانوا يصرحون بأنهم يعقون بالقوانين لا بكثة والسنة فماذا يريدون ماذا يريدون من فعلهم هذا أن يكونوا أصلاح والله ما هم مصلاح إنهم ولكن علينا أن نعرف كيف يذهب الطيش والغيرها التي هي غفرة وليست غيرها هذا الحل ولا شك أن هذا إساء أيضا في المرتبة الرابعة والخامسة إلى هذه البلاد وأهلها وتأمينه وترول الآمنين كل إنسان يتعجق كيف يقع هذا في هذا في هذا البلد العليم ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخصي هؤلاء وأن يطلع ولاة الأمور عليهم وعلى ما خطط لهذه جرائم حتى يحكم فيه بحكم الله عز وجل نعم. وأن الواقع فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة يدعو الناس إلى توقيت الله وإلى الصلاة وبقى على هذا ثلاث عشر ستنة لم يؤمر بالجهاد